إذا كان هناك مسجد مهجور وقد انتقل أهله عنه وبقي المسجد باقيا فمتى يجوز الاعتكاف في هذا المسجد يجوز للنساء للمرأة أن تعتكف فيها لأنها لا تغذمها الجماعة ولا الجمعة يجوز للمعذور إذا كان إنسان معذورا كمريضا أو خائفا أو نحوه لا يستطيع أن يحافظ على الجماعه الجماعة سقطت عنه الجماعة ويريد أن يعتكف يجوز أن يعتكف في هذا المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة فأما الرجل الصحيح السليم الذي ليس له عذر فهذا لا يجوز إلا في مسجد تقام فيه صلاة الجماعة في الصلوات الخمس لكن هل يسترطوا أن يكون جامعاً تقام فيه الجمعة اشترط ذلك بعضهم إذا كانت الايام التي اعتكث فيها جمعه كما لو اعتكذ عشرة عشرة أيام أو ثمانية فإن هو الحال هذا يلزم أن يكون في مسجد جامع مثالما إذا اعتكذ من السابق إلى الخميس خمسة أيام أو من آخر يوم الجمعة إلى صباح يوم الجمعة فعنه هذا لا يلزم أن يكون المسجد جامع وإذا كان الاعتكام مسلونا ولا وعليه مشقة أن يحصل على مسجد الجامع لكون مسجد الجامع بعيدا فيجوز إن شاء الله أن يعتقف في مسجد ليس في جامع لأن خروج الجمعة إنما هو في مرة في الأسبوع فلا يكون تكررا ظلع مأسى بذلك إن شاء الله ومن المسجد ما زيد فيه حتى في الثوابث المسجد الحرام لعموم الخبر وعند الشيخ فقي الدين وابن رجب وطائفة من السلف ومسجد المدينة أيضا فزيادته كهو في المضاعفة وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وقال ابن مصلح في الآداب الكبرى هذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر يعني قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا ومنه صدقه لعموم قوله في المساجد ورحبته المحوطة قال القاضي إن كان عليها حائط وباب كرحبة جامع المهدي بالرفافة فهي كالمسجد لأنها معه وتابعة له وإن لم تكن محوطه كرحبة جامع المنصور لم يثبت لها حكم المسجد ومنارته التي هي أو بابها فيه لأنها في حفظه وتابعة له هذا هنا ينحق بالمسجد هل تلحق به الزيادات التي أضيفت إليه أم لا وهل تلحق به يلحق به سطحه ام لا يلحق به وهل تلحق به رهبته وهل تلحق به منارته الصحيح أنها تلحق به كل حق فأما الزيادة فقد قال بعض السلف او بعض العلماء ان الزياده لها حكم المزيد وذلك لان الاسم يشملها فالمسجد النبوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا يمكن انه, إنه عشرين باعا يعني طول الصف وأنه عرض نحو ذلك قريبا منه فلو قيل ان الاعتكاف لا يصح الا في هذا القدر لضاق بالناس وكذلك مضاعفه الصلاه لما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام بان الصلاه في مسجده باله صلاه وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه فلو قلنا إن المضاعفة خاصة بالمسجد القديم كان المسجد القديم لا يسع إلا مئة رجلاً أو مئتين أو نحو ذلك هؤلاء الجنم الغفير الذين جاءوا لاجل تحصيل الأجر والمضاعفة لا يحظون بذلك هذا. يخالف المقاصد الشرعيه التي فيها ترغيب المسلم في تحصيل المضاعفه المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا كانت بئر زمزم التي ترونها الان خارج المسجد الطائفون يطلبون داخله كان موضع المقام المقام الان المعروف الذي هو مقام ابراهيم يمكن ان المسجد ينسى خلفه شرقا نحو اربعه امواء او خمسه هذا نهايته وهكذا ايضا في سائر الجهات ليس هو واسعه هذا القدم يتصل يمكن لمائتي او اربعمائه شخص اذا تزاحموا البقيه الان يسع مثلا انه ثلاثمائه الف او اكثر هؤلاء لا يحصل لهم مضاعفه فالصحيح ان شاء الله ان الزياده فيها مضاعفه في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام وكذلك في المسجد قبع وفي المساجد التي فيها ضبلا وذلك لأن الاسم يشملها وأما السطح فإن الهواء له الحكم والقرار فالأصل أن المسجد هو الدور الأرضي ولكن هذه الاسطح التي زيدت في المسجد الحرام لا شك ان شاء الله انها داخله في مسمى المسجد الدور الارضي الذي هو الاقميه التي تحت وكذلك السطوح ولعل يصلى فيها وتنسلي بالمصلين في أيام الجمعه ونحوها فحكمها انها كحكم المسجد واما الرهبه فتلحق بالمسجد إذا كانت مسجده من اعتكاث فيها صدق عليه انه في المسجد وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت له رحبه وهي ما يسمى الان بالصرحه يعني أنا المتسع الذي خلف المصابيح محوطا بجدران من كل الجهات وله ابواب لهذه الرحمه لو اعتكف فيها بأن نصب فيها مظلة أو قبة ينعزل فيها جعل فيها مثلا سجادته وجراشه حتى يجعلها متزلة من أماكن الناس صدق عليه أنه في المسجد وهكذا المنارة لو أتكف في أسفل المنابة أو في وسطها وصدق عليها أنه في المسجد <تضح> <تضح> ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل لأن الله لم يعين لعبادته مكانا كمن نذر صلاة بغير المساجد الثلاثة لحديث أبي هريره رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى مستحق عليه ولو تعين غيرها هذا السعيين لزم المضي إليه واحتاج إلى شد رحم لقضاء نذره ولأن الله تعالى لم يعين لعبادته مكانا في غير الحج وأفضل المساجد المسجد الحرام. فمسجد المدينة فالمسجد الأقصى لحديث أبي غيرت رضي الله تعالى عنه مرفوعا صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام رواه جماعة إلا أبا داود وفي رواية فإنه أفضل فمن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها لم يزدئه في غيره إلا أن يكون أفضل منه فمن نذر في المسجد الحرام لن نزده غيره ومن نذر في المسجد المدينة اجزاه فيه وفي المسجد الحرام ومن نذر في الأقصى اجزاه في الثلاثة لحديث جاد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت ان فتح الله عليك مكه أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذا شأنك إذن رواه أحمد وأبو داود اولا يقول من عين مسجدا غير المساجد الثلاثه لم يتعين وثانيا يقول من نذر الارتكاح في احد المساجد الثلاثه هو وفاء به اذا عين الأفضل تعين واذا عين المفضول جاز الوفاء في الافضل فهلما تعيين غير المساجد الثلاثة فصورة ذلك أن يقول سوف اعتكف في هذا المسجد ثم أو يقول لله يا علي أن اعتكف عشرة أيام في هذا المسجد ويشير إليه فهل يجوز أن يعتكف في المسجد الثاني أو في الثالث نعم يجوز وذلك لأن المساجد كلها أماكن عبادة فإذا خصص واحدا ليس له ذية ولا فضيله لم يتخصص بل جاء أن يقضي عمله في غيره سواء بصناة أو باعتكال لو قال لله علي أن أصلي في هذا النهار خمسة تسليمات في هذا المسجد ثم لم يتحسر يغلق المسجد أو حيل بينه وبينه سافر قضاها في مسجد بعيد يتكف لأنه صلىها صدق عليه أنه وفى بنذره لأن المساجد كلها ميوت الله ولا ميزة لهذا على هذا فاذا عين مسجدا لصلاه او لاعتكاف لم يتعين بل جاز ان يعطيها في غيره من المساجد يستثنى من ذلك الا يعني سواء كان ذلك المسجد الذي عينه بعيدا او قريبا لو قال مثلا لله علي ان اعتكف في مسجد عشرة ايام مثلا في مسجد الخرج او في مسجد بريدة فالجام عن هنالي يقول يجوز لك ان تعتكث في هذا البلد في الرياض مثلا لا نذية لهذا عن هذا ثيما، وذلك المسجد يحتاج إلى شد الرحل، وقدرنا عليه عنه، لأن شد الرحل إلى المساجد البعيدة من هي عنه إلا المساجد الثلاثة لمديتها إذا دُرَى أن يصلي أو يعتكف, او يعتكف في مسجد غير الثلاثة وهو بعيد لا يجوز له أن يسافر إليه فلو قال مثلاً عين المسجد بعيداً وأنزم نفسه أن يعتكف فيه أو يصلي فيه منع من ذلك فإن لا تسافر لآجل هذا المسجد فالمساجد يقوم بعضها مقاماً بعض ولا يحل لك شد الظحل إليها لا تشد الرحال إلا إلى الثلاثة المساجد المعروفة فصلاتك في مساجد بلدك تقوم مقام صلاتك في المساجد الذعينة في داخل المملكة أو في خارجها لو عين أما المساجد الثلاثة فإنه إذا عينه فيها إذا عين فيها صلاة اعتكافا لزمه الوثاء بها الوثاء بذلك وجاز له شد الرحل بل ينزم شد الرحل إليها لكن إذا عين الفاضل تعين وإن عين المفهول جاز قضاءه في الفاضل والدليل عليه هذا الحديث وحينئذن أفضلها المسجد الحرام ويليه المسجد النبوي بالمدينه وعليه المسجد الأقصى فإذا عين المسجد الأقصى قال الله علي أن أعطى كذا أسبوعا أعشى في المسجد الأقصى الذي هو مسجد سليمان ومسجد بني إسرائيل وقديمة العبادة فيه ونحو ذلك فهو أفضل من المسجد النبوي أقدم في نظره قلنا يجوز لك أن تقضيه في المسجد الحرام ويجوز أن تقضيه في المسجد النبوي لأنه أفضل فان النبي عليه الصلاة والسلام رتب هذه المساجد فذكر أن المسجد الحرام صلاته فيه بمائة الف والصلاة في المسجد النبوي بم ألفين في ما سواه إلا المسجد الحرام، والصلاة في المسجد الأقصى بخمس مائة صلاة في ما سواه إلا المسجدين. فإذن الأفضل المسجد الحرام. ويليه المسجد النبوي ثم الاقصى <تصفيق> فاذا عين الحرام قال لله علي ان اعتقد او ان اصلي كذا وكذا في المسجد الحرام لم يجد في غيره لانها لا تساويه في الفضل لم يجد غيره من سائر المساجد الدنيا فان عين المسجد النبوي في المسجد النبوي جاز أن يقضيه في المسجد الحرام ولم يجزه قضائه في المسجد الأقصى لأنه دون المسجد النبوي أما إذا عين النذر في المسجد الأقصى فإنه يجوز أن يقضيه في المسجد النبوي وبطريقة الأولى في المسجد الحرام دليله هذا الحديث الذي فيه انه عليه وسلم والسلام قال له رجل اني نزلت ان فتح الله عليك ان اعتكف او اصلي في المسجد الاقصى فقد صلح هنا لانها هنا افضل تراجع قال لي قد خصصته ونزلته قال صلح هنا مرتين او ثلاثا ثم لما رأى الحاحة قال إن شأنك إذا فعل ما قد عذنت عليه إن أردت الأفضل ففعله هنا وسلم من السفر وطول المشقة وإن كلفت نفسك فإن ذلك أقل أجرا وإن كان لك مثلا أجر بحسب نيتك على كل حال أن نرى اذا كان في مسجد من اعتكاف او صلاة في مسجد غير الثلاثه جاز في اي مسجد ولا يتخصص هذا المسجد دون هذا المسجد انتم تعرفون ان المساجد قد تتفاضل ولكن تفاضلها نسبي وقليل يعني ماذا بنا وماذا بكم هي صلاة الجماعة قالوا ان المسجد القديم العتيق افضل لقدام العبادة فيه كذلك المسجد الذي اكثر جماعةه اكثر الصلاة فيه افضل بحديث وما كان أكثر فهو أهمه إلى الله تعالى ولكن هذه المبررات لا تستزن تخصيصه وإذن من الإنسان أن ينفي يده انت بخيأ أنت بخياء انت عينت هذا المسكد ولكن إذا ما لك انتقل إلى ثاني وإلى ثاني ولا حرج عليك في ذلك إن شاء الله مداما ان المساجد كلها بيوت الله ويضطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر لقول عائشة رضي الله تعالى عنها السنة للمعتكف هل لا يخرج إلا لما لابد له منه رواه أبو ذاود وحديث وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان مستفق عليه وهذا الاعتكاف كما عرفنا الملازمة والإقامة هن كان اعتكف فيه فكثرة الخروج تلافي ذلك. لأن الخروج لغير عذر مجابر الخروج يملح. فإذا كان واجباً كن نزور وخرجنا دون عذر باطل نذره ولذي نهاية يبدأ جديد أيام جديدة. لأنه أفضل ذلك. كذلك إذا كان مسلولاً. يعني غير واجن فين الخروج ينقص في الثواب ولكن يقال له ارجع اكمل ولا تبطل بقيه ايامك فالحاصل انه لا يجوز الخروج لغير حاجه حتى للاماكن الشريره والاشياء الضروريه يباح له ذلك ومثلا الله المرضى وزياره, وزيارة الاصدقاء وما مثل ذلك هذه عبادات ولكن عمله الذي هو فيه هؤلاء بالتقديم وبنيه الخروج ولو لم يخرج لحديث انما الاعمال بالنيات وبالوطء في الفرج لقوله تعالى ولا تباشرهن وعنتم عاكفون في المساجد فإذا حرم الوطء في العبادة أسدها كصوم والحج ولا كفارة نص عليه ورضى حرب العزي عباس رضي الله تعالى عنهما إلى جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج لعموم الآية هذه المغتلات يعني أخرون الغير عزر ونيه الخروج ولو لم يخرج والوطء أو الفرج المباشره الوطء في او المباشره لهذه الايه عرفنا ان الخروج خاص بان يكون لغير عذر لو لم يخرج ولكن عزم عزم على الخروج لغير عذر فعزمه هذا قطع للنيه أنتم تعرفون ان النيه من شروط الاعتكاف فاذا عزم على الخروج بغير عذر فقد ابطل اعتكافه وصورة ذلك ان يكون له متسع يعني هناك من ياتيه بطعامه مثلا ولا حاجة به إلى الخروج للإتيام بطعام او سراب كذلك عنده جورة بياه ليس بحاجة إلى الخروج لك الله حاجة ولا لإتيام بماء ولا لبوء عنده خدمه كاملة ومع ذلك عزم على أن يخرج إلى بيته ولي اهله أهله وليسلم على أولاده وليشم أهله وأطراله ما يتبه ذلك وفكر في ذلك وعزم عليه ثم قبل أن ينسل رجع نقول هذه همية أبطلة الاعتكام الواجب فإذا كان غير واجبا قلنا له ابق وأكمل وإن كانت هذه النيه قد نقى صالت اما الوطئ والمباشره فانها من شك تمطر تبطل. تمطره لو مثلا انه, أنه ما خرج ولكن ان جاءته امراته فلم يتمالك ان وطئها او باشرها دون الخرج مباشره كامله يعني بدون خائن فان ذلك يُرطل عتكاثة، لأن الله نهى عن ذلك نهيا ينصيحة، فالوضع يرطل الاعتكاف من النص والاجماع، فالنص قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم راكبون في المساجد، المباشرة عند الإطلاق يراد بها الوضع، ولكن. إذ أخذها على العموم هو الاولى أن نقول المراد عموم الاعتكاء عموم المباشرة التي يقصد بها الوطع ولا يدخل في ذلك المصادحة ويرح ذلك فعلى كل حال يعتبر هذا مغطل للعتكاث لأن الله نهى عنه وأنه يقتضي التحريم ذكرنا أن المباشرة المنهي عنها التي سمطنها يعني هي المباشرة بدون حائر لعظم ولا تباشره لكن كانه لا بدأ مع ذلك من الإنزال فاذا وقع الإنزال حصل يعني ترتب الامطار اما اذا كان مجرد لمس او نحوه فلعل ذلك لا يبخل في الايه الانزال اذا حصل بمباشره ولو دون الفرد فان ذلك داخل في الوطن او من مقدمات اهمال ذلك الوطن وتقديمني لقوله تعالى لان اشركتنا يحبطن عملك ابو الشكر لخروج التكران عن ذويه من اهل المسجد هذه اياله من الثلاثه والردة كما تعرفون تركل كلها لقوله تعالى وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمْتُوهُ كَاجِرًا فَأُولَيْكَ حَجِطَتْ اعمالهم ولقوله بالشرك ولو اشركوا لا حال عنهم ما كانوا يعملون ولقوله لئن أشركت لا يحدطن عن تكونن من الخاسرين ولما كان الاعتكاف عبادة فإن الردة تقتله يأتي ان شاء الله في بارحكم الموتاً أمهلة وأقسام لما تحصل به الردة. حيث أنها قد تحصل بكلمة. كلمة واحدة يقول بها الإنسان يكون يحكم بأنه قد ارتد. وليغم الله ويحكم عليه بقتله من أجل كلمة. كما كثر الله اولئك الذين طعنوا في الرسول صحابته بقولهم ما راينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطولا ولا اكذب الفنا ولا اجمن عن ذلكم قال الله تعالى لا تعتذروا قد كثرتم بعد ايمانكم الى قوله وكفروا بعد اسلامهم هذه الردة والسكر من منطلات الاعتكاف أيضا تناولوا مسكرا عندها معلوم أن المسكرات محرمة على المتأمل وغيره على من هو في عبادة متلمس بها وعلى غيره من سائر الخلق يحرم على المسلم تعاطي المسكرات فإذا تعاطها حكم بأنه جمع بين طاعه لنعصية فيحكم بأنه قد أبطل تلك الطاعة بإضافته إليها نعصية فإنهما لا يجتمعون يسيما وهو في المسك فالتزامه واجتلامه لذلك الحرام وتعاطيه له في المسجد فيه استهانه بالمساجد واستهانه بحرمات الله وبمحارمه واستهزاء بالعبادة ثم فيه ايضا كما هو معروف حصول السكر الذي هو تغطيه العقل يعني غالبا سيبطل لهي هذا العزاء وحيث بطر الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير مقيد بزمن ولا كفاره لأنه أمكنه الاتيان بالمنذور على صفته فلزمه كحاله للشداء وإن كان مقيدا بزمن معين استألفه وعليه كفاره يمين لفوات المحل مثل بطر طال... هذا الاعتكاف اما بردة او بسكل او برطء الى اخر الممتلات. فكيف يفعل؟ يقولوا لا يخلو. اما ان يكون الاعتكاف واجبا بزمن معين واما ان يكون غير واجب بل مثبوت. واما ان يكون واجبا بزمن غير معيز. فإذا قال لله علي أن أعطا كيف العاشرة الاواخر من رمضان هذا العام. فهذا واجب وجب على نفسه بالنظر. وخصص الزمن. وخصص الشهر. فأصلح العدل من عشر وأصلح الزمن معين العشر الأخير من شاهده رمضان هذا الآن إذا أبطلح بأحد المفتلات من برطء أو من أحوه. يعني هو دخل معتكفه وفي هذا مع بعد يومين أو بعد خلصة أيام وقع في مبطل جامعة او ما ذلك. يقول عليه ان يكمله. وعليه ان يقضيه ثاني عام. او يقضيه بعده. يعني بعد رمضان. ان تكون العسر كاملة ولن يتخللها ملطن. لانه ازدن بها وقد بطلت ولكن ايامه التي قبل الوطئ اعتكامه بها صحيح والايام التي بعدها اعتكامه بها صحيحا وذقل فيها اثنائها فلما لن تكمل العشر كان كلها متواليه صار عليها ان يعتكف عشرا بعدها قضاء فيعتكف العشر الاول من شهر شوال بعد العيد من عشر عشرة ايام حتى يتدارك اما اذا لم يخصه في الزمن لم يعينه بل قال مثلا لله علي ان اعتكف اسبوعا او عشرة ايام في هذا المسجد او اعتكف لله عشرين يوما عشرة أيام ولم يقل العشر الاخير من رمضان ولا العشر الاول من شوال ما خصص وقت ولا شهر. دخل وتكفه بعد خمسة ايام ابطل اعتشافه برطء انا ونحوه ماذا نقول له نقوله تلغي ما مضى وتستأنث من الان عشرة مستقبلة لا تعتذت مضى لك خمسة ايامه اليوم الخامس ابطلته استأنث عشرة ايام بعد اغطالك متوالية متواصلة ويجيك. ولا تأتدن بما قد نظر. لأن العتكال ايام لا بد أن تتوالى هذا إذا كان معينا بذبت. أما إذا لم يكن معينا بعمل عدد. لم يكن معينا بعمل عدد. بل قال مهلا أن أعتكف ولم يأثر عددا. فيفتق على اعتكابه بأقل زمن يصله اعتكابا وقد اختلت بأقل زمن فاكثر اكتب العلماء يقولون يصلح الاعتكاب ليلة او يوم بدون ليلة ولكن لأن الأقوى والأقرب أنه لا يصح فيه أقل من يوم وليلة لأن إذا قلنا يوما أو ليلة فاليوم يتبع ليلة والليله تتبعها إذا تتبع يومها وحديث عمر في أرواية من لفظي أنه قال لنا أنا أتكف يوم وفي رواية أنا أتكف ليلة فالجمع بينهما أنه يوم بليلته فهذا أقل ما يجني ي... ويكون عبادة اعتكاف يوم بليله فإذا أطلق وقال لله علي ان اعتكف قيل لا يكفيك أقل من يوم بليلته اربع وعشرون ساعه من العلماء من يقول يصح ارتكاب ساعه قراتم في الزقه انهم استحبوا لمن جلس في مسجد ان ينوي من جلوسه اعتكافا ولكن جلوس ساعة او ساعتين لا يسمى اعتكافا لان الاتكاف هو طول الاقامة وطول الملازمة فى كل حال من جلس في الناس اليمينية عبادة بالصيام يوم او ساعات من يوم فله اجر نيته ولكن نا يسمى اتكافا، ومن ذنر اتكافا مطلقا، في جلسة يوم، في ساعتين أو ثلاثا، ما يقال له إنك أو فيك ولا يدخل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو فهارة واجبة لما تقدم أو لإزالة نجاسة أو لجمع تزمه، ولا قضاء لزمنه ولا كفارة، لأن ذلك كالمستثنى لكونه مرتد. ولا ان خرج الاسيان بمأكل او مشرب بعدم خادم لانه لا بد له منه فيدخل في عموم حديث عيشة رضي الله تعالى عنها وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان متفق عليه لانه يجيد الخروج للحاجات الضرورية وذلك لانه لا يتم العجم الا بحرس الانسان مشق يأتره أمور. فيحتاج الى التخلي يحتاج الى التبول قد لا يكون في المسجد دورات فيحتاج الى ان يخرج الى الخلاء ليتخلى هناك ما ينقل او ليس عنده او ليس يقوم منه محل لقضاء الحاجة وبيته قريب يدخل بيته لقضاء حاجه الانسان وكذلك ما سمعنا من اتيانه بمأكله او مشربه اذا لم يكن هناك من يخدمه لا يبطل ذلك دل عليه معنى كذكرنا لا سمعنا من قول عائشة وكان لا يدخل البيت الا لحاجة او لحاجة الانساء يعني الحاجة الضرورية وذكرت عائشه انها أيضا كانت تعتكف وتاتي البيت لحاجه وتقول سادخل البيت والمريض فيه فلا اسال عنه الا وانا مره يعني لا تجلس عند المريء عندما تمر وتقول كيف هو وترجع وله المشي على عادته من غير عجله لان ذلك يشق عليه ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف لقول عائشه رضي الله تعالى عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة لا. والمريض فيه فلا أسأل عره إلا وأنا ماره مستفق عليه إذا خرج لك الله حاجة الإنسان بإتيانه بأكله أو بشربه أو لتذوره أو ذلك فلا نقول له أتر لا بل نقول لك ان تمشي على تؤداه لا نلزمه بسرعة في مشيه ذهابا ولا بسرعة والعجلة في أرجوعه بل له أن يمشي على هيئته وتؤداه دون أن نكلفه بالعجله والصري لكننا نقول له لا تمكث إلا بقدر حاجتك لا تطيل البقاء هناك بدون ضروره كذلك مثلاً اذا كان في المريض في, في البيت فله ان يسال عنه بدون ان يقف عنه كما سنن من خليه عائشه وينظر لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مده نفسه فيه لا سيما ان كان قائما ذكره ابن الجوجي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى هذا الذي ذكرنا ان بعض العلماء يقول ان اقل الاتكال ساعة وانما النوع المسكد قصد المسكد لقراءة مثلا او لمذاكرة يقول لي انبغيرك اذا كنت سوف تجلس في هذا المسكد ساعة او ساعتين لقراءة القرآن او مذاكرة او جلوس امنح ذلك ان تروي انك معتكف لان الاعتكاف هو الاقامه في المسجد ولو زمنا قليلا ولكن سنرى ان الشيخ تقيادين ابن تيمية رحمه الله لا يرى ذلك وذلك لانه لا يسمى معتكفا من, من جلس ساعه او ساعتين يمنح ذلك لا يسمى معتكفا فالاعتكاف هو الانكفاع الكلي الطويل الذي يقفد لذلك فأما جلوسه الزمن قليلا فلا يسمى اعتكافه الله اعلم وصلى الله وسلم على رسول الله هذا السائل يقول إذن نذرت أن أصوم العشر الأواخر من رمضان هذه السنة ولم يتم الشهر لا أدري أننا نقول أن أصوم لحن قلنا إن الصيام واجب ولو لم تنظره فلحدث إلى أن تنظر الصيام شاء العشر الأواخر من رمضان أنذر إن ما هو إيجاب شيء ليس واجب فاما الصيام فانه واجب باصل الشرع فكيف تنذر هو قد اوجبه الله عليك فالتعبير خطا ولعله يريد الاعتكاف. يقول نذرت ان اعتكف ولكن اخطا وقال ان اصوف العاشر الاواخر من رمضان ولم يتم الشهر فهل علي ان اقوي العاشر او تكفيني اتصالي انه لم يتم إذا نذرت أن تعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولكن الشهر أصبح تسعة وعشرين فلم تعتكف إلى تسعة يكفيك كما يكفيك الصوم الذي هو ظهر يكفيك إن شاء الله لأن نقصتك آخر الشهر سواء تنمى أو نقص هذا يقول مع حكم الاعتكاف جماعة من مسجدي هل هو بدعه كما يفعله بعض الشباب فلك الحل المعتكف يؤمر بان يتفرغ ولكن اذا كان الذين يجتمعون معه زملاؤه على نفس الطريقه انما يذكرون الله ويتدارسون كتاب الله بينهم فلا يبطل ذلك ان شاء الله اما اذا كانوا يخوضون في اشياء تنافي الاعتكاف فلا يجد ولا يقول أي الأفضل في الاعتكاف قراءة القرآنية والطلب العلمي وقراءة كتب العلمي في المسلم المتكاف فيه كلها عزادة ولكن الأفضل أن تكون عبادة فرديه فإذا احب أنه يقرأ في كتب الحديث ويتأمل في, في فوائدها ويستمت الأحكام منها وهم يتكف فلا ينافي ذلك اعتكافهم إن شاء الله وهذا يقول مرضى أجهب بحقم استغار المعتكف بالعلم الواجب والنفر بذل ما ذكرنا أنه إذا تزود من ذلك من الكتب احضر عنده بعض الكتب المفيدة لم يمطل اعتكاف إن شاء الاعتكاف في غير رمضان هل هو سنة أم أو في رمضان وهل هو منسوق من فعله صلى الله عليه وسلم لأن آخر فعل الفعل منه الاعتكاف برمضان ليس الاعتكاف خاصا برمضان بل الأفضل يعني رمض اعتكاف عشرين رمضان أو عشرينة هذا أفضل لفضل الزمان ولكن لا يجب يعني لا يوجد ان اعتكاذا غيره جائز. فقد اعتكذ النبي صلى الله عليه وسلم شوار كما عرفته والآيات عامه في قوله ونفونوا ذورهم ونفونوا ذلك. هذا الاعتكاف سنة في حق النساء أيضا نعم كما تكذ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان يعذ المرأة إلى أن تكون في مسجد يرسعه فيه الرجال أو تكون غلظه للهتن او ما اشبه ذلك فلا يجوز اما اذا كان في مسجد عامله فيها او معها فيه من يؤنسها من نسائها او محارمها فلا باس بالنسبه للمراه اذا اعتكفت في مصلاها الذي في بيتها خوفا من الفتنه المتوقعه لانها لا يلزم عليها الجماعه في المسجد ان يكتب لها الأجل. البيت لا يسمى مسجدا يعني مسجد بيتها الزاويه التي تصلي فيها ما يسمى مسجدا فيقولوا لا يسمى هذا اعتكاف، من الاعتكاف المسجد ولو كان مسجد مهجورا قوله صلى الله عليه وسلم لا المسجد الا حائض لا الحديث كما تعلمون ضعيف لان هناك حديث صحيح على كل حال الحديث فيه ضعف لكن له ما يقويه وعليه العمل فلما تلقت الأمة بالقبول وعمر به أكثر العلماء في نهي الجنب عن, عن المكس في المسجد دل ذلك على تحريمه لكن ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم إذا أرادوا ان يدخلوا المسجد وهم جنعاً تولأوا فدل على أنهم قد عرفوا أن المسجد لا يدخله الجنم الا إذا حفث جنابته من وضوء ونحوه فإذا جاز ذلك لحرقة علم أو نحو ذلك فإنه لا بأس بهم الاقامه الطويله كالاعتكاب وذاك الاكل مأكل مألوه رحمه الله مكروه الاعتكاف مكروه الاعتكاف مكروهات الاعتكاف هذا كل حال مثل الخوف في الدنيا ومثل كثرة اغاثه الباب للزوار الذين يجلسون اليه ومثل كثرة الضحك والمزاح الذي يشتت القلب لان المعتقد مامور بان يشتغل بالقربات وهذا يقول الذي يعتكف بمكتبه داخل المسجد هل يكون مثل اعتكافه بالمسجد وهل هناك فرق بينما إذا كان باب المكتبة داخل المسجد او خارجه وما حكم ايضا المكتبه بالنسبه لصلاه تحيه المسجد لعل الاثر انه اذا كان إذا كانت المكتبة بابها في داخل المسجد أنها ملحقة منه فيجوز الاعتكاف فيها فإذا كان لها بابا خارج المسجد فما تلحق به ولكن من حيث الصلاة تحية المسجد الاصل أنها موت الحكم المسجد مطلقة بحيث انه لا يصلي فيها كل من دخل لكل من دخل المسجد ما يلزمه ان يصلي فيها تحيه المسجد لكن اذا صلى في رحمه المسجد انه ذلك كفى مع أنه يستحب ذكر مضجا في بعض كتب بها انه يشراء لمن دخل مسجدا ولو لصلاه فرد من الفرد ينوي الاعتكاف خلال بقائه في ذلك المسجد فهل لهذا أصل؟ كان السائل ما سمع أنه ذكره صاحبنا المثل هنا ولكن ذكر أن شيخ الإسلام من تيمية ما, ما يرى ذلك لان الاتكام هو طول الاقامه الذي يجلس ساعة ونحو لا يسمى معتك وإذا يقول هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لفجر الذي لأن رأي صلي في بيت المقدس صريح بأدم جوازل وفادي غير المسجد الحرام أرجو بيانا أقول في هذه المسألة ليس صريح بل أقره بقوله شأن كئذا فلما راه ملحا أشار عليه أولا وقال له صلها هنا فإذا صلاتك ها هنا أكافية إن شاء الله فلما راه ملحا قال له سألك اذا فدل على أن من عين المسجد الفاضل تعين فيه ومن عين المسجد المفضول جاز قضاء نذره في الفاضل ورخص له أن يختار المفضول الذي عينه وهذا يقول اذا جاء احد الى المعتكف واراد ان يتكلم معه فهل يخبره انه معتكف ام أن يشير اشاره الذكر يقول يجوز يخبره انه معتكف بل يجوز ان يتكلم معه وان يساله عن بعض حاجته ولا ينافي ذلك اعتكافه ان شاء الله هذا الصحيح ان ان صفيه للتحويل زارت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فتحدثت معه ساعه ثم قامت لتنقلب فقام معها ليقلبها يعني يؤنسها الى بيتها وكان في بيت اسامه فراه هو يسير معها رجلان فلما عرفاه اسرع الى اخر القصه ولهذا أنها زارته وأنها جلست وأنها تحدثت معه وهي ليست معتكفه فلا بد أن يكون الكلام في امور عاديه او ما يختص بها او ما ذلك هل اشترط في الاعتكاف ان يكون المعتكف صائما الصحيح انه لا يشترط اشترطه بعض العلماء ولكن الراجح انه لا يشترط ودليله انه صح الاعتكاف ليله على روايه ان ارتكب ليله فلما كان كذلك دل على ان من اعتكره في الليل جاز له اجزاءه وكذلك من اعتكره مخترا ولكن للخروج من الخلاف يتاكد الصيام اذا ارتكبت ان تصوم ثم يقول ما معنى قول المصابين رحمه الله عليه كفاره يمين لفوات المحل أي بالنسبه لمن كان اعتكافه مقيدا بزمان معين <تصفيق> كانه يقول انه نذر نذر الزمان المعين وقد ابطله فعليه ان يكفر كفاره يمينا بحيث لم يوفي بنذره كما ينبغي يقولنا إلا الأولى أن يقضيه ايضا مع ذلك يعني إذا نرى أن يعتكد العشرة أو من رمضان الله ثم أمطلها أمطلها بوضع ثم كملها قلنا عليه أن يكملها وعليه كفاره يمين حيث ثوث التعيين وعليه أن يقضيها ايضا الاحتياط يقول ماذا لو خرج المعتكر ناسيا او جاهلا هل يبطل اعتكافه خاصه اذا كان واجبا لا يبطل ان شاء الله لان النسيان معذور به كما في غيره وكذلك الجهل اذا, إذا كان جاهلا بان الخروج ممنوع ثم يقول ذكر الماكن الماكر ان المعتكف يستانف ارتكابه لو اتاني ممطل وذكرتم انه يقع وعليه كفاره نقول الظاهر انه ما يستانف فيما اذا كان عددا اذا قال لله علي ان ارتكب عشره ايام فارتكب خمسه ثم ابطلها بوطئ او نحوه فانه يستانف يبدأ العشرة من بعد الإبطاء حتى تكون العشرة متواليه وأن القضاء فهو إذا كانت إذا أبطلها كلها يقضي ما موت ويعني الكفارة فيما إذا كان الزمن معين كهذا الأسبوع أو نحوه وهذا يقول هل يجوذ العتكاؤه بأيام العيدين وأيام التشريق لكل حال يجوز ولكن لو دام عندها ليست ايام صيام فهو يعتكف بدون صيام لكن ليس أحد أهده أنها تعتكف ولا يعتكف لم ينكر عليه إذا جاء أحد من المعتكف وأراد أن يتكلم معه فهل يخبره ik ga dat